وقال الذين لا يرجون لل سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ لقد أضلل عن الذكر بعد إلجاني وكان الشيطان إنسان خطبا وقال الحصوم يا ربي إن قبل اتخذوا هذا القرآن وكذلك النبي عقوا من المجردين وكفى بأحبك نادي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين كفروا لولا مستد عليهم يقفان جهلته ورحمة كذلك فَلَا مُتَوَطِّلا وَلَا يَحِيمُنَّك بِمَثَلِ إلا إلا وأحسن الَّذِينَ كَفَرُوا أَحْسَنَتْ فِي السِّجْرَ الَّذِينَ يُشْرِكُونَ عَنْ عِلْمِهِمْ إِلَى جَمْلٍ وَلَا أَكْشَفُ مِنْ مَكَانٍ وَنَقَدْ أَلْتَيْنَا بُرُسَي الْكِتَابَا جَعَلْنَا مَعْهُ أَصَاثُ وَنَغُرُونَ وَذِيرًا فَقُلْ نَذْهَا مَا إِنْ أَلْقَرْتُ مِالَّذِينَ كَلَّنُوا بِآيَاتِنَا فَأَمَّرُنَا وَقَالُوا مَنَحْنَا مَا كَذَّبُوا بِسُلْطَانِ اللَّهِ قَالُوا إِنَّمَا جَعَلْنَاهُم مِّنَ النَّاسِ اعِيَاً ۚ أَفَتَغْنِي وعاترا وتعودوا اصحاب مصر بين ذلك كالفرا مدرم ضباب الغل الاذى تنطقون الرسيرا ولقد انت على القوه التي لن تزلفوا أفلن يكون يرونها الكاث لا يردوا لنشورا وإذا رأى الكين ينتخذونك إلا هوا أهدلنا اللي قَعَثَ الله رسولنا إن كاد من يخلها صغرنا عيما وسوف يعملن حين يرون عذابا أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلى الأمه وعرأت أنت تكون وَإِذَا رَأَوْكَ امْتَنُّوا كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنَا أَرَأَى الْغُذْلَ فَأَحَمَّ اللَّهُ رَسُولَهُ إِذْ كَانَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْصى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَوْفَ عَذَابًا نُّكْرًا مَّثَلَ أَوَإِذَا مِتَّ تَنظُرُونَ إِلَى مَا خَلَقَ رَبُّكَ وَاحَن؟ أَفَأَنْتُمْ مُتَفَكِّرُونَ عَلَى ركيلاً؟ أَمْ تَحْسَبُونَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ ألم تر إلى روحك كيف ند الظل ولم شاء لجعله سبكنا ثم جعلنا الشيس علينا دليلا ثم طبقنا إلينا قبضا يسيرا و هو الذي جعله سبحا ن تن رجع من الذي اسللت رحم بين يدي رحمتي وانزلنا السماء اما او فقمها بن يفي والناس يكثروا ولو قنص الصف العدل بل ان ينجى الناس الا كفورا في كل ألا تطعيد الكافرين وجاهدهم في جهادا منك هُوَ الَّذِي بِيَدِهِ الذي الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ٱللَّهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جعل الليل منها رخوفة لمن رادعين والذين إذا أنفقوا أن يسرفوا ولو يقتروا وكان بين ذلك طماما والذين لا يأرون من رئينا الآخر ولا يقترون النفس التي حقاً خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما كل ما يعبد بكم ربي لولا